بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخبصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا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 خَافًا مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ صُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ فَلَقَّتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَقٍّ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ, ويكور النهار النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأدل مسمى ألا هو العزيز خلقكم من نفس واحدة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 الله غني عنكم ولا يرضى لعباده كفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تدروا آجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينب وإنبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه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 بكفر فقليلا إنك من أصحاب أم من هو قانت الآلاء الليل ساجدا وطائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل يا عباد الذين امنوا تقوا فَتُمَلِّذَّرِينَ أَحْسَنُ فِيهَا ذِي الْتُنْيَ حَسَنَتُ وَأَرْضُ الله إِنَّمَا يُؤْفَقُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أمر أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أكون أول المسلمين قل إني أقاف إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبدوا مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن القاسرين الذين قسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين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 أَلَمْ تر أن الله أنزل من السماء ما في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا تلفا الورم ثم يهيج فتراه فر ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر عذارين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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يؤمن الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكتبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعون فأذاقهم الله الخزي في الحياة ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير لعلهم ضرب الله مَثَلَ رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سَلَمَ لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 سبب الصدق إذ جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم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 أليس الله بكعف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يفضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدرون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسي الله عليه يتوكل المتوكل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 ذلنا عليك الكتاب الناصذ حق فمن فدا ف نفسه ومن توذ ف انما وَمَا عليها وما انت عليهم بوكيل الله فسحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويبسل الأخرى إلى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتقذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون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 وَإِذَا ذكر الذين مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فاطر فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عالم الغيب الْغَيْبِ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 ثُمَّ إِذَا قَوْلَاهُم نِّعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا النَّبِيُّونَ مِنْ قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيطيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجب أولم يعلموا أن الله يبتك الرزق لمن يشاء ويقبل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشكرون أن تقول على ما في جنب الله ان تقول نفسي يا حسرة على ما صرفت في جنب الله وإن كنت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 فأكون من المحتمين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله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 قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْبُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الجاهلون وَلَقَدْ أُوْحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ دَيَّ عملك ولتكونن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 بيمينه سبحانه وتعالى مما يسركون ونفخ في الطور فطع قما في السماوات وقما في الأرض إلا من شاء فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وربع الكتاب وجيء بالنبيين والسهداء وقضي بينهم وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ قُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَثِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم قزمتها وقال لهم ألم يأتكم رسل منكم يسبون عليكم آيات ربكم؟ يتبون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم مطالدين فيها فبئت مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها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 حيث نشاء فنعم اجر العامين وترى الملائكه حافين من حول العرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق